لا يَشْمُونَ حَسِيسًا وَمِنْ ثَمَّ اشْتَاتَهُ فَسَوْفَ يَكُونُ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَنَقَّلُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نُطْوَى السَّمَاءَ كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدعنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب فَتُوبَ كَمَا بَدأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الصُّحُفِ مِن قَبْلُ أَن يَأْتِيَ الذِّكْرَ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَنَبَأً لِّقَوْمٍ آمَنا كَإِنَّ رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ قُل إِنَّمَا يُحَا إِلَيَّ أَنَّ مَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد فَهَل أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوا فَقُل أَعَذَ نْتُكُمْ عَلَى سَوَاء ان ادري اقريب ام بعيد ما تعدون انما نعلم الجهر من القول ويعلم ما تسمون وان ادري ان له فتنه لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستع காஷிபோ